بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يجوز بيعها وصفت البيع الصحيح ويذكر الأشياء التي لا يجوز بيعها وصفه البيوع الفاسدة والباطلة والتي لا يحل التعامل بها نعم كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها كل عين مملوك يخرج غير المملوك فلا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك بل من شروط صحة البيع ان تكون العين مملوكة للبائع لبائعها او ماذون له في بيعها كان يكون وليا لصبي او مجنون او يكون وكيلا لغيرهما في بيع هذه العين فيؤخذ من هذا ان بعض ما يتعامل به الناس اليوم لا يصح كثير منهم يقول مثلا أريد أن تبيع علي سيارة بهذه الصفه مثلا ثم يتبايعان بعد أن يعلم البائع قيمتها في المعرض أو في الوكالة قبل أن يشتريها يقال له مثلا قيمتها مئة فيقول له ابيع عليك السيارة نوع كذا موديل كذا بمئة وعشرة او عشرين او اكثر او اقل مقسطه كل شهر تدفع كذا ويتفقان ويكتبان والرجل ما عنده سيارة فاذا اتفقا ووقعا وابرمع العقد او ربما استلم المقدم او العربون او نحو ذلك ذهب البائع واشترى السياره ثم سلمها للرجل وهذا لا يصح لانهما تبايعا شيئا لا يملكه البائع وانما يجوز التواطؤ يقول لو كان عندك سياره بهذا الشكل انا ارغب ان اشتريها بالتقسيط بكذا وكذا مثلا على أن تقسطها علي على قدر راتبي في الشهر أدفع ألف ألفين أقل أكثر مثلا ثم لا يبرم العقد ثم يذهب من يريد البيع يشتري السيارة ويستلمها فإذا استلمها وصارت في ملكه جاء إلى صاحبه وقال نعم هذه السيارة هذه التي تريد قال نعم اتفق على القيمة هذا لا بأس به لأن الاتفاق حصل بعد أن صارت العين في ملك البائع سواء اشتراها هذا أو ما اتفقا واشتراها غيره أو باعها في السوق بعدما أيس من صاحبه الأول لا بأس أما أن يتفق ويوقع ويذكر الاقساط والمقدم والمؤخر وإلى آخره والرجل ما عنده سيارة ولا عنده شيء من هذا ثم يذهب إلى الوكالة أو المعرض أو الكراج أو غيره ويشتريها ثم يسلمها إياه أو يقول خذ هذه ورقة روح لأصحاب المعرض هذا يسلمونك اختر النوع لون السيارة اللي تبي وكذا تجد عندهم عشر خمسة عشر تخير منها وهما ما كانت له لكنه اتفق مع صاحب المعرض قال مثلا إذا اختار سيارة فأنا أجي وادفع لكم القيمة هذا كله لا يجوز لأنه باع ما لا يملك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك فلا بد من تصحيح البيع ان تكون العين مملوكة لصاحبها قبل اجراء البيع يباح نفعها بخلاف ما لا يباح نفعه فلا يجوز ان يباع أشياء محرمة لا يجوز نفعها لا يباح نفعها آلات لهو مثلا آلات تعرض الصور الخليعة والأشياء الماجنة الخبيثة هذه يحرم بيعها ولا يجوز بيعها كبيع الخمر وغيره من المحرمات لأنها لا نفع فيها أما ما كان ينفع ويضر هذا يجوز بيعه إذا استعمل في النافع يباح نفعها واقتناؤها يخرج ما لا يجوز اقتناؤه مثلا كالكلب من اقتنى كلبا غير الكلب الماذون فيه نقص من أجله كل يوم قراط والقراط كالجبل متى يحصل المرء على قراط من الأجر فيذهب في اقتنائه الكلب واقتنائه من غير ضرورة هناك شيء يباح نفعه لكن لضرورة هذا لا ما كان لضرورة ما ي... لغير ضرورة يعني يباح نفعه في الاختيار أما ما كان يباح نفعه لضرورة فهذا لا يجوز بيعه لأنه عند الضرورة يستعمل ولا يباح بيعه مثل مثلا الميتة الميتة لا يباح نفعها ولا يستعمل ولا يستفاد منها الا عند الضرورة رجل كاد ان يموت جوعا اما ان يأكل الميتة او يموت جوع نقول في هذه الحال يباح بيع الميتة نقول لا الميتة محرم بيعها لأن اباحتها الآن ليس في حال اختيار فيجوز بيعها إباحتها لأجى فلا والضرورة لا تبيح البيع لو أن شخص مثلا عنده شات ميتة في الطريق في البر ثم جاء شخص جائع يكاد أن يموت جوع وليس معهم طعام حلال سوى هذه الميتة قال هذه الميتة لي بكم تشتريها قال انا جاية إما أن اكل أو أموت قال طيب كم تشتريها هل يصح بيعها لا هذه قد يقول قائل هذه يباح نفعها هذه الميتة نعم الآن في هذه الحال يباح نفعها لكن هل هو إباحة مطلقة أو اباحه لأجل الضرورة لأجل الضرورة فما اباحته الضرورة لا يحل بيعه نعم كالمعفوذة كالماكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقاري والعبيد والاماء لقوله تعالى واحل الله البيع مثل رحمه الله بالاشياء التي يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها قال كالماكول طعام حلال يجوز بيعه والمشروب سواء كان أي نوع من أنواع الشراب المباح استعماله بخلاف الخمر، فالخمر مشروب لكنه حرام فلا يجوز بيعه. وقد لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عشرة كلهم ملعونون في الخمر، واحد الشارب وتسعة ما شربوا. وما استعملوه وربما انهم ما ذاقوه ولا دخل اجوافهم لكنهم لعنوا بسببه البائع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة اليه إلى آخره عشرة ملعونون في الخمر والشارب واحد لانها خبيثة المشروب الحلال مشروب عصير تفاح برتقال نوع أي نوع من أنواع العصير شاهي قهوة مثلا كل الأشياء المشروبة المباحة يجوز بيعها والملبوس ما يلبس يجوز بيعه والمركوب من دابة بعير أو بقى أو حمار أو فرس أو سيارة او غير ذلك او باخرة كلها يجوز بيعها لانها تركب ويستفاد منها في الركوب والعقار العقار الاراضي والبيوت والعمائر ونحوها لانها ينتفع بها والعبيد الارق واصل الرق سببه الكفر الرق الشرعي سببه الكفر اذا تقابل الجيشان الجيش الاسلامي والكفار فانتصر المسلمون على الكفار بنصر الله جل وعلا اذا اخلص النيه لله نصرهم الله ثم ما استولوا عليه من الرجال والنساء والصبيان يكون الرقى للمسلمين على تفصيل في هذا في باب الجهاد كما تقدم في بعض احواله هؤلاء ارقه هم وذرارهم ثم ان الاسلام رغب في العتق وجعل له طرق كثيره كفاره الظهار كفاره اليمين كفاره الوقاع في نهار رمضان كفارات كثيرة تبدأ بالعثق قتل النفس خطأ تبدأ بعثق الرقبه هذا الرق الذي هو رق شرعي يباع ويشترى الغنيمة مجموعة قسمها الامام او القائد بين الغانمين فهذا صار نصيبه أربع خمس عشر اما تكون أرقة له متزوجات عند ازواجها وبنات أسر عالية لكن سبب الكفر دلهم الله فهذه الإما التي استولى صارت نصيب هذا الرجل له أن يتسرى منها ما شاء تكون فراشا له وله أن يبيع منها ما شاء هذه ما أعجبت يريد أن يبيع يحرج عليها ويبيعه لأنها ملكه رقيقة لو كانت بلد ملك الكفار صفية رضي الله عنها أم المؤمنين بنت حيي بن اخطب كانت بنت كبير اليهود وزعيمهم فكانت في الغنيمة فصارت بيد رجل من المسلمين فأتت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وسدد عنها القيمه لسيدها وجاء لها زوجة له عليه الصلاه والسلام فكانت من امهات المؤمنين رضي الله عنها وارضعها فهذا هو الرق الشرعي الصحيح بخلاف الرق الذي يكون نتيجه الاختلاس والانتهاب كما هو في العصور المتاخره يذهب بعض اللصوص والحرامية مثلا ويغيرون على هذه البلدة في الصباح ويختطفون من أولادهم من بنيهم وبناتهم ثم يذهبون إلى, بها إلى مكان آخر ويبيعونها ألقاء كما هو الحال قبل عشرات السنين هكذا هذا لقموم شرعي ويحرم ومن علم عن صفة اختلاسه واختطافه يحرم عليه أن يشتريه ولو اشتراه يحرم عليه استرقاقه لأنه حر كالعبيد الذي هم الرق الرقة الشرعي والإماء النساء مثلها العبيد يقتراد به الذكور والإماء الإناث فله أن يبيعها وإذا زوجها من رقيقه مثلا كان إنتاجهم كذلك أولادهم أرقى مثلهم يباعون ويشترون حتى يعتقوا والعبيد والاماء لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا الآية التي في سورة البقرة نعم وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن اعرابي فرسا ووكل عروه بن الجعد في شراء شاه وباع مدبرا وحلسا وقدحا واقر اصحابه على بيع هذه الاعيان وشرائها وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه اشترى منه بعير واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يركبه حتى يوصله الى المدينه لان النبي عليه الصلاه والسلام اشترى البعير من جابر وهما في الطريق ومن اعرابي فرس اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مر باعرابي ومعهم فرس يريد بيعه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه ووكل عروه ابن الجعد في شرائشات وباع مدبرا المدبر هو المعتق عن دبر سيده مثلا الرجل يكون يملك رقيق ملكه فيقول هذا عتيق بعد موتي بعد موتي يكون حر اعتقه هذا يسمى مدبر يعني عن دبر الشخص عن آخر حياته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اعتق رقيقا له عن دبره وهو مدين وعليه دين فما فقره النبي صلى الله عليه وسلم على اتاقه بل باعه ليسدد دينه وباع مدبرا وحلسا رجل كانه جاء يسال فطلب منه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وقال ما عندك شيء قال ما عندي الا حلس يعني فراش صغير شرشف او ردا او نحو ذلك مثل مثل هذا يجلس عليها وينام عليها او يتزر به ونحو ذلك قال اتني به فذهب وجاء بهذا الحلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وسلم الرجل القيمه وقال له اشتر فاس وحبل أو اشتر فاس واتني به فاشترى الفاس واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه عود ودعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة وقال اذهب إلى الجبل احتطب وبع لا اراك اسبوعا فذهب الرجل واحتطب وبع واحتطب وبع وكفى نفقته وسدد ما عليه واغتنى بكسب يده خير له من السؤال وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالكسب والسعي في الاستغناء عن السؤال ولو ان الانسان يبيع ثوبه يكون عليه ثوب مثلا يسوى عشرة فيبيعه بعشرة ويشتري بدله ثوب بريالين أو ثلاثة أو أربعة يلبسه العشرة يشتري بها آلة يحتطب بها أو حبل يربط به الحملة ويحمل به على رأسه أو نحو ذلك خير له وكان في الصدر قبل سنوات قليلة كان الرجل الذي لا يجد شيئا يشتري حبل بنصف ريال أو ربع ريال ثم يذهب إلى مكان البيع البضائع أو الأعلاف أو الحطب أو غيرها ويحمل بحبله هذا ويستلم الأجرة ولا يسأل الناس هذا يعطيه إجرته ريال وهذا نصف ريال وهذا أقل وهذا أكثر ويستغني بذلك عن السؤال وحلسا وقدح قدح إنا يشرب به باعه له النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري به ما يستعين به على الكسب الحلال ولا يسأل الناس وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها أقر الصحابة على أن يبيعوا هذه الأشياء ومن كانت عنده والذي ليس عنده يشتريها اشترى الحلس مثلا بريال بدرهم بدرهمين وهكذا يشتري الشيء اليسير او يبيع الشيء اليسير بشيء يستغني به عن السؤال فالبيع والشراء بهذه الصفة عبادة لله جل وعلا كما ان العمل بكسب عرق الجبين وتحصيل من وراء ذلك عبادة لله جل وعلا وقد يفضل هذا على من يسأل الناس ويقتصر على المسجد يصلي ويقرأ القرآن ويصوم ونحو ذلك بل اكتسابه هذا عبادة لله جل وعلا ولا يسأل الناس وأقر أصحابه يعني يرآهم يبيعون ويشترون ولم ينههم صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم ان هذا إقبال على الدنيا أو هذا اهتمام بالدنيا أو نحو ذلك لأن هذا فيه مصلحة لاستعانة بذلك على طاعة الله ايهما افضل أفضل للمرء يصوم ويجلس في المسجد للصلاة وقراءة القرآن ويتعرف لزيد وعمر يسأله أم يشتغل في السوق ويترزق ويطلب الرزق من الله جل وعلا ويستغني به ولا يسأل الناس خير له أن يطلب الرزق الحلال من الله جل وعلا ببيعه وشرائه أو حمله على ظهره أو حمله على رأسه ولا يسأل الناس كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون أنفسهم من اليهود في العمل ولا يسألون ولا يتعرضون للسؤال يؤجر نفسه من يهودي يمتح له من البئر أو يخدمه في عمل النخلة من زراعة النخيل أو في عمل ما أو في زراعة أو نحو ذلك ولا يسأل بخلاف العمل في خدمة اليهود والنصارى هذا لا يجوز للمسلم لأن في هذا استدلال له واحتقار لنفسه يخدم اليهودي أو يخدم النصراني لا يجوز ويحرم على المسلم أن يشتغل بهذه الشغلة لكن يعمل عمل لليهودي أو عمل للنصراني لا باس بهذا لانه كانوا رضي الله عنهم يحملون يعني يحملون على ظهورهم وعلى رؤوسهم ويمتحون الدلاء من الآبار ويعملون في النخيل ليكسبوا فإذا اكتسب منهم المرء شيئا تصدق ببعضه وأنفق على أهله بعضه رضي الله عنهم كما قال الصحابي لما ندلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فنكسب ونتصدق يحصل صاع من تمر أو صاعين من تمر يذهب لأهله ببعضه وبعضه يتصدق به على من هو أحوج منه أو من لا يستطيع العمل لان لا يستطيع العمل نعمه من الله لو لم يكن يملك شيء ما دام يستطيع العمل فهو يعمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب حتى لو لم يكن غني ما دام قوي ومكتسب يصلح الاكتساب يصلح يعمل لا تحل له الزكاه ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به أشياء مثلا لا يحل أكلها لكنه ينتفع بها وقد تكون أشياء مهينة حقيره لكن ينتفع بها يجوز بيعها دام فيها نفع يعود على المرء يجوز بيعها قال ويجوز بيع دود القز الدود دود يخرج من الأرض على شكل سلو أو حشرات أو نمل أو نحو ذلك لكنها تتولد منها القز الحرير تأكل من الشجر أو تأكل من الأغصان أو من الأوراق أو كذا ثم تفرز مادة حريرية استفاد منها في الحرير هي أن أجود أنواع الحرير وهي أحسن بكثير من الحرير الصناعي هذا الدود الذي يفرز هذا الإفراز يجوز بيعه يقول مثلا تعال عندي انا بهذه الشجرة وهذه الخلية كذا هذا العدد نانظرها مثلا مئة مئتين ابيعها عليك بكذا وهذه المئة والمئتين تتوالد فيما بعد فيبيعها وان كانت دود وان كانت مثابة حشرات ما ما يستفاد منها يعني في حد ذاتها لكن فيما تفرزه قال ويجوز بيع دود القصر وبزره سمه بذره يعني بيضه فراخه ما صار يفرز إلى الآن هو على شكل حبات صغيرة شبه بالبيض شبه بالحب الذي يكون مثلا داخل الأشياء التي تؤكل مثل العبس الذي في التمر هذا يسمى بزره مثلا الحبوب التي تبذر مثلا وتنبت الشجره منها هذا بذر لكن هذه ليست, ليست حموب وإنما لكونها تخرج من الأرض لأن هذا دود القز إذا حفر شيء من الأرض الخفيف خرج بكميات كبيره خرج شيء منها تحرك وشيء على شكل حبات صغيرة وهو فيه روح ينمو شيئا فشيئا حتى يبدأ يفرز الحرير. فهذا يجوز بيعه وان كان مستهن به ومحتقر لكن لما يترتب عليه من الفائدة فيما بعد وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها وبيع النحل النحل الذي يولد العسل مناحل مثلا معروفة قلنا تعال عندي في هذه الجهة مجموعة مناحل أبي عليك برج برجين ثلاثة خمسة عشرة مثلا يقول في حاجة إلى يقول أبي البرج هذا فقط لأجل انه يتوالد أنا أريد بس أوجد له أصل فيأخذ مثلا عشرين ثلاثين نحلة مثلا ويوديها إلى بستانه فإذا بها بعد أشهر أصبحت شيء كثير هذا يجوز بيعه يجوز بيعه سواء كان في الشمعه ومناحمها التي ينتج فيها النحل أو في الشجر يقول أنا ابي عليك هذه ما في هذه الشجره 20-30 مثلا تأخذها ما في هذا البيت مثلا نمسكها ونضعها لك في قبص وتأخذها هذه وإن كانت حشرات أو بمثابه الذباب مثلا لكن نظرا للفائدة التي فيها يؤمل فيها يجوز بيعها نعم إذا رُؤي وعلم قدره إذا رُبي وعلم قدره أما إذا كان لا يعلم هل في عشر أو عشرين أو خمسمائة هذا ما يجوز بيعه لانه في جهاله وإنما لابد أن يكون يعلم قدره وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزاز والبلبل والببغة لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبهة الأنعام وبيع الطير الذي يقصد صوته الطير فيه نوع من الطيور طيور للزينة تجمل ولها أصوات حسنة أو تنبه عند الدخول أو تنبه عند الخروج طيور مربات على هذا الشيء هذه يجوز بيعها حتى وضعت في الأقفاص لأنها, لأنها تعتبر هذه الأقفاص أما أماكن لها وليس سجن ولا تعذيب لأنه تعود ونشأ على هذا والببغة الذي يردد الأصوات مثلا سمع صوت أعاده وهكذا الحيوانات والطيور التي يستفادوا منها ويجوز بيع الهر وصباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين ويجوز بيع الهر القط مثلا يكون واحد يربي هذه الأنواع وهذه الأنواع عودت على أنها مثلا تأكل الحشرات وتطرد الفار وكذا وكذا يجي الرجل يقول أنا أريد أن أشتري منك قط هر يقول ما يخالف بكم يتفقاني على بيعه ما يقال إن الهر مثلا حرام أكله حرام ذبحه ما يستفاد منه ما يجوز بيعه لا حتى لو كان لا يؤكل وإنما لمصلحة استعمل لمصلحة لأن البيت الذي يكون فيه قط ما تنشأ فيها الفار والجرذان ونحوها وكذلك يكون يحارب الصراصير ونحوها فينهيها من البيت يعني يكون منظف للبيت من هذه الحشرات فيجوز بيعه لأجل الفائدة التي تعود من اقتنائه وسباع البهائم مثلا نوع من أنواع السباع مثلا غير ما كان كلب أو ما نشأ مثل الكلب والذئب ونحو هذه لا يجوز لكن الأشياء الثانية التي تستعمل أو يستفاد منها ولم يرد نهي عن استعمالها يجوز أن يقتنيها المرء مثلا يشتري أسد صغير يشتري نمر صغير مثلا يجعله في بستانه في داره في كذا لا حرج عليه لأنه ليس من مادة الكلب فلا باس بهذا والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوها الطيور التي تصيد يصاد بها تباع وتشترى لا حرج في هذا وإن كانت لا تؤكل لأنها يحرم أكلها لأنها من السباع وحوش الطير ما تأكل لكنه ينتفع بها فيجوز بيعها وشراؤها استثنى من هذه الكلب لأن الكلب نهي عن اقتنائه فلا يجوز شراؤه ولا بيعه قال في إحدى الروايتين انتبه احدى الروايتين تعود الى المتقدم الهر وسباع البهايم والطير التي تصلح للصيد هذه في احدى